فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون أقر من دالك لديك ببيت و دوائيك دو ساعات بمريت آية حوتم مرمنا لي بو بكريت نخير يا خواله صلى الله عليه وسلم يذبح عنه يوم سابعه روشي حوتم حوتم يبو دكره وكلمه حوتم يجلاتي واتوا حوت روش أما دوائي دو ساعات بمره لساري نيابو يبكات والله أعلم <تصفيق> أَكْرِئْ كنتم لا لَا تَعْلَمُونَ